أو لاقين الشيطان الغادين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون. warm up décra la tombe الله وَإِذَا أذقنا الناس رحمة من بعد أعود الله أسرى ومكر إن رسولا يكتبون ما تنكون هو الذي يسهركم في البني وعب وكوا جوائنا يا راي نبي بريق طيبة وفرق وَمَنْ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَهِين عن الجائتنا من هذه الىنا Salam <laughs> alayhi Yeah. متى <تصفيق> الحياة الجن إنما مثل الحياة الدنيا كما سوار My I don't know. فذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعى لا يعلم حال قولهم هم S kann Vertraue und لا يرهق وجونهم قتل ولا أذن لجن أولئك أصحاب الجنة Oh you no. و یم دینه وَنَوَيَ الْيَوْمَ عَفْوُ جُنُوبٍ أَمْ وا الله وای نه